أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.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 قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين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 وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 الإنسان لظلم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد امنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم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 Surah Al-Fatihah